ليجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب من رجس أليم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 أنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذباً أبهجنا، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، أَفَلَمْ يَعْرُوْ إلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ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 لقد اتينا داودا منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير والا لنا له الحديد ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له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 بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناه بجنتيهم جنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجاز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 في السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرِيكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الحق Wahai Allah, wahai Tuhan, wahai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 الفاتح العليم قل أروني الذين ألحقت به شركاء كلا بل هو الله العزيز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 وَلَوْ تَرَانَّ الْظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ لِّلْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَن تُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ Kata yang sedikit berkuasa untuk yang sedikit lemah. Kami telah menghalau kamu dari jalan yang benar selepas kamu berani, tetapi kamu adalah orang-orang yang berdosa. Kata yang sedikit lemah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 فَهَא إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالُهُ وَأُولَادُهُ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 Kata mereka, "Ini bukan orang yang ingin menghalau kamu dari apa yang dia beribadah kepada orang tuanya." Kata mereka, "Ini bukanlah salah satu dari kamu." Kata mereka, "Orang-orang yang kafir dari kubu yang وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلقو معشر ما أتيناهم فكذبوا رسله فكذبوا رسله فكيف كان نكير قل إنما أعذك بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم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 Wainah tadi tu, f b maa yuhii ilaiyaa Rabbii, innu semiyu qariib. Walau tera idfazigu, fala fawtu wa ahdhu min makan qariib. Waqalu amanna bihi wa anna leh mutnaushu min makan baid. Waqad يَقُذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ دَعِيدٍ وَحِيَلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ